وَلَمْ يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كفين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا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 هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ نَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ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 لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا فَقَالُوا بِنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانَا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ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 فلا تمار فيهم الا مراا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا ولا تقول ان لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبِصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن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 فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاقَ بِهِمْ سُرَادِيقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْئِلْ وُدُوهِ بِئْسَ الشَّرَابِ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 وَحَسونَت مُتفَق وَضْلِ بِلَهُم مَسَلََّجُ لَْ جَعَنا لِحَدهِ مَا جتَينِ مِن عْنَابِ وَحَفَفْنَاهُ مَا بِنَخبل وَجَعَنا بَيَهَُا زَرّى كِلتَ الْجََّين آتَت أُكُلَهَا وَلَم تَفظِم مِنهُ شَيْئاء وفجرنا خلاله ما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك ما لا انا اكثر منك ما لا واعز نفرا ودخل جن نته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائما ولا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 جَنَّتَكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ عَلَيْهِ طَلَبًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ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 أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا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 تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبولا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزواا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 وَإِذْ قالَالَم سَالِفَتَهُ ل أَبَ رَح حتىََّ أَبِل غَمَجِمَعَ الْبَحْرَينِ أَوْ أَمْضِي حُقُبَ فَلََّا بَلَغَامَجمَ بَيْنِيهِ مَا نَنساح تَهُمَا فَاتَّخَدَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ صَرَبَ فَلََّا جَزَا قَالَ لِفَتَهُ آاتِن غَدَأَنا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 قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا فوجدى عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت أشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا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 فانطلقا حتى اذا لقي يا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا ذكريه بغير نفس لقد لئيت شيئا نكرا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 حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ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 اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا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 واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبغى ويستخرجا كنزهما أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا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 آتوني زبر الحديب حتى إذا سوا بين الصدفين قال قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له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 وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي أَنْ يَتَّخِذُوا اتخذوا عبادي مِن دونه أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيوهم في الحياة الدنيا وهم وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِي فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا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 قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر اسلكم يوحا الى انما الهكم اله وعد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في ربه احدا